إ ل ا بحق ا ل إ س ل ا م وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من ر و ا ي ة واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن عمر وقوله إ ل ا بحق ا ل إ س ل ا م هذه ا ل ل ف ظ ة تفرد بها البخاري دون مسلم وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه م ت ع د د ة ففي صحيح البخاري عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله ف إ ذ ا شهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا و أ ك ل و ا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يقيموا ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ا ل ز ك ا ة ويشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله ف إ ذ ا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وخرج ه ا ب نحوه ماجة مختصرا وخرج ن من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ي ض ا ولكن المشهور من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة ليس فيه ذكر إ ق ا م ا ل ص ل ا ة ولا إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة ففي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله له ما فمن عصم مني وفي ن س وحسابه ه بحقه إلا على الله عز وجل و عز ف ر و ا ي ة لمسلم حتى يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به وخرجه مسلم أ ي ض ا من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ا ل أ و ل وزاد في آ خ ر ه ثم ق ر أ فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم بمسيطر وخرج أ ي ض ا من حديث أ ب ي مالك ا ل أ ش ج ع ي عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وقد روي عن سفيان بن ع ي ي ن ة أ ن ه قال كان هذا في أ و ل ا ل إ س ل ا م قبل فرض ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة و ا ل ه ج ر ة وهذا ضعيف جدا وفي صحته عن سفيان نظر ف إ ن ر و ا ة هذه ا ل أ ح ا د ي ث إ ن م ا ص ا ح ب ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب ا ل م د ي ن ة وبعضهم ت أ خ ر إ س ل ا م ه ثم قوله عصموا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م يدل على أ ن ه كان عند هذا القول م أ م و ر ا بالقتال وبقتل من أ ب ى ا ل إ س ل ا م وهذا كله بعد هجرته إ ل ى ا ل م د ي ن ة ومن المعلوم ب ا ل ض ر و ر ة أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من وكل من جاءه يريد الدخول في ا ل إ س ل ا م الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما وقد أ ن ك ر على أ س ا م ة بن زيد قتله لمن قال لا إ ل ه إ ل ا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد ا ل إ س ل ا م أ ن يلتزم ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة بل قد روي أ ن ه قبل من قوم ا ل إ س ل ا م واشترطوا ان لا يزكوا ففي مسند رسول الإمام أحمد عن جابر قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله أحمد عن وسلم ولا عليه عليها س ي ص د ق وفيه ن ويجاهدون و أ ي ض ا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أ ن ه أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م على أ ن لا يصلي إ ل ا صلاتين فقبل منه و أ خ ذ ا ل إ م ا م أ ح م د بهذه ا ل أ ح ا د ي ث وقال يصح ا ل إ س ل ا م على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع ا ل إ س ل ا م كلها واستدل أ ي ض ا ب أ ن حكيم بن ا ل ز ا م قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أ ن لا اخر إ ل ا قائما قال أ ح م د معناه أ ن يسجد من غير ركوع وخرج محمد بن نصر المروزي وسلم نصر جدا أجابه محمد لم من الإسلام بإسناد بن النبي يقبل عن أنس قال لم يكن النبي صلى قال الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى ضعيف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 فالمراد منه أ ن ه لم يكن يقر أ ح د ا دخل في ا ل إ س ل ا م على ترك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وهذا حق ف إ ن ه صلى الله عليه وسلم أ م ر معاذا لما بعثه إ ل ى اليمن أ ن يدعوهم أ و ل ا إ ل ى الشهادتين وقال إ ن هم أ ط ا ع و ا لذلك ف أ ع ل م ه م ب ا ل ص ل ا ة ثم ب ا ل ز ك ا ة ومراده أ ن من صار مسلما بدخوله في ا ل إ س ل ا م أ م ر بعد ذلك ب إ ق ا م ا ل ص ل ا ة ثم ب إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وكان من س أ ل ه عن ا ل إ س ل ا م يذكر له مع الشهادتين بقيه ل ل ع ي ا ل ل لما سأله عن الإسلام س ا م عن و ك م ا قال للإعرابي الذي جاءه سائر الرأس يسأل ع ن ا ل إ س ل ا م وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين أ ل ف ا ظ أ ح ا د ي ث هذا الباب ويتبين أ ن كلها حق ف إ ن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أ ت ى بهما ويصير بذلك مسلما ف إ ذ ا دخل في ا ل إ س ل ا م ف إ ن أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة وقام بشرائع ا ل إ س ل ا م فله ما للمسلمين وعليهما عليهم وسيره إ ن أخل ب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر ف أ ع ط ا ه الرايه وقال امش ي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أ ق ا ت ل الناس فقال قاتلهم على أ ن يشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله ف إ ذ ا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فجعل مجرد ا ل إ ج ا ب ة إ ل ى الشهادتين ع ا ص م ة للنفوس و ا ل أ م و ا ل إ ل ا بحقها ح ق ه ا ومن حقها الامتناع من ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة بعد الدخول في ا ل إ س ل ا م كما فهمه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ومما يدل على قتال ا ل ج م ا ع ة الممتنعين من إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة من ا ل ق ر آ ن قوله تعالى فإن فخلوا تابوا وآتوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ا ل ز ك ا ة وذلك دين القيمه ة وثبت أن النبي أن ا صلى ل ل عليه عليهم سمع عليهم وسلم لم وإلا يغر يصبح قوما كان إذا أذانا أغار فإن غزى حتى مع احتمال ان يكونوا قد دخلوا في الاسلام وكان يوصي سراياه ان سمعتم مؤذنا او ر أ ي ت م مسجدا فلا تقتلوا احدا وقد بعث ع ي ي ن ة ا بن حصن الى قوم من بني العنبر فاغار عليهم ولم يسمع اذانا ثم ادعوا انهم قد اسلموا قبل ذلك وبعث صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ه ل عمان كتابا فيه من محمد النبي إ ل ى أ ه ل عمان سلام أ م ا بعد ف أ ق ر و ا ب ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله و أ د و ا ا ل ز ك ا ة وخطوا المساجد و إ ل ا غزوتكم خرجه والطبراني وغيرهما فهذا كله يدل على أ ن ه كان يعتبر حال الداخلين في ا ل إ س ل ا م ف إ ن أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و إ ل ا لم يمتنع عن قتالهم وفي هذا وقع تناظر أ ب ي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أ ب و بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب من من قال عمر ل أ ب ي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل فمن عصم مني حتى الناس ونفسه يقولوا قال فقد بحقه لا إلا الله لا إلا الله ماله إلا إله إله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 أ ن الله قد شرح صدر أ ب ي بكر للقتال فعرفت أ ن ه الحق ف أ ب و بكر رضي الله عنه اخذ ل ل ه عنه أ قتالهم من قوله إ ل ا بحقه فدل على أن ق ت ان ل م أتى بالشهادتين ب ح قتال ه حقه أداء حق المال الواجب وعمر رضي الله عنه جائز الواجب مجرد أداء المال ا ومن وعمر ظن أن حق ل رضي ي ن ب ا ش ه ا د ت ي ن يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أ و ل الحديث كما ظن ط ا ئ ف ة من الناس أ ن من أ ت ى بالشهادتين امتنع من دخول النار في ا ل آ خ ر ة تمسكا بعموم أ ل ف الفاظ ظ وردت و ي س الأمر ا على ذلك ثم إن عمر رجع إلى ثم عمر م رجع إن و ق ة أبي بكر رضي ل ل النسائي ه عنه ن وقد قصة خرج ا ت ر بكر وعمر أبي بزيادة وهي أ ن أ ب ا بكر قال لعمر إ ن م ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ويؤتوا الزكاة خ ر ج ه ب ن خ ز ي في صحيحة م ة و ل ك ن هذه ا ل ر و ا ي ي ة أخطأ ف ه قاله أ ئ م ة الحفاظ منهم علي بن المديني و أ ب و ز ر ع ة و أ ب و حاتم والترمذي والنسائي ولم وسلم ولا وإنما أبو والله والزكاة وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه اللفظ قال لأقاتلن الصلاة الزكاة المال عمر من يكن أبي بين بكر بكر عن عند فإن هذا بهذا أخذه حق فرق وقوله ا ل ل أعلم ه من قوله في ا لاقاتلن ح د ي ث إ ل ب ح ه وفي رواية و إلا فجعل ي إلا الإسلام الإسلام إقام الصلاة إ بحق حق من ا ا ء ز ك كما ا ة أ من حقه أن لا يرتكب الحدود بحقها بقوله وقوله لأقاتلن أن استثنى من لا وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله إلا مما يرتكب فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ف إ ن ا ل ز ك ا ة حق المال يدل على أ ن من ترك ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يقاتل ل أ ن ه ا حق البدن فكذلك من ترك الزكاة التي المال من هي حق المال وفي هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن قتال تارك ا ل ص ل ا ة أ م ر مجمع عليه ل أ ن ه جعله أ ص ل ا مقيسا عليه وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر و إ ن م ا أ خ ذ من قوله إلا بحقها فكذلك الزكاة لأنها بحقها حقها من ويستدل ك ذلك ل الإسلام من حقوق و أ ي ض ا على القتال على ترك ا ل ص ل ا ة بما في صحيح مسلم عن أ م س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستعمل عليكم سلم فتعرفون وتنكرون أمراء فمن أنكر فقد برئ ومن أنكر كره برئ فقد فقد ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله أ ل ا نقاتلهم قال لا ما صلوا وحكموا من ترك سائر أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وروى ابن شهاب عن ح ن ظ ل ة بن علي ا بن ا ل أ س ق ع أ ن أ ب ا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد و أ م ر ه أ ن يقاتل الناس على خمس فمن ترك و ا ح د ة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وقال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب لو أ ن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة فهذا الكلام في قتال ا ل ط ا ئ ف ة الممتنعه عن شيء من هذه الواجبات وأما الواحد وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم ويدل فأكثر أنه أبي الممتنع العلماء الممتنع من مالك ما عنها الصلاة الصحيحين قتل يقتل على على ذلك عبيد سعيد خدري عن في كان خالد بن الوليد ا س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا لعله أ ن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لم أ ؤ م ر أ ن أ ن ق ب عن قلوب الناس ولا أ ش ق بطونهم وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر حدثه أ ن ه أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف ا س ت أ ذ ن ه في قتل رجل من المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ي س يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله قال بلى ولا ش ه ا د ة له قال أ ل ي س يصلي قال بلى ولا ص ل ا ة له قال أ و ل ئ ك الذين ن ه ا ن الله عن قتلهم و أ م ا قتل الممتنع من أ د ا ء ا ل ز ك ا ة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا والثاني لا يقتل من أحدهما أحمد عمر عن ابن أيضا هذا بحديث وهو وهو قول مالك والشافعي و أ ح م د في ر و ا ي ة و أ م ا الصوم فقال مالك و أ ح م د في ر و ا ي ة عنه يقتل بتركه وقال الشافعي و أ ح م د في روايه ة لا يقتل بذلك ويستدل ل بحديث ابن عنه م مما م ر وغيره في ع ا فإنه ل ي س في شيء منها ذكر الصوم ولهذا ذكر ق ا ل أحمد أ في رواية ب ي طالب الصوم ت ر و م لم قلت يجيء فيه شيء قلت قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. ان ب عباس من ر ف وموقوفا و ع ا إ من ترك الشهادتين أ و ا ل ص ل ا ة أ و الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف ا ل ز ك ا ة وحج ا ل وقد سبق ذكره في شرح حديث الحج أحمد وحمل أصحابنا بني في روايتان بتركه بعض فعن الإسلام وأما القتل على خمس رواية قتله على من أ خ ر ه عازما على تركه ب ا ل ك ل ي ة أ و أ خ ر ه وغلب على ظنه الموت في عامه ف أ م ا إ ن أ خ ر ه معتقدا أ ن ه على التراخي كما ي ق و ل ه كثير من العلماء فلا وفي قتل بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام بحقها رواية أبا بحق قد سبق أن أبا بكر أن أدخل في هذا الحق فعل الصلاة في هذا ومن ا ا ل ز ك ة وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام ا أدخل فعل ل من فيه و حقها ج أيضا ومن ح ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن وسلم الطبري النبي الله قال من حديث أنس عن جرير حديث عليه صلى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 ولعل آ خ ر ه من قول أ ن س وقد قيل إ ن الصواب وقف الحديث كله عليه ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة و س ي أ ت ي الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من وسلم وحسابهم على الله عز وجل يعني أن مع إقام تعصم إن يعني أن هذا الله وقوله الله عليه الله الشهادتين الكتاب شاء تعالى الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها صلى على وجل عز دم وماله في الدنيا إ ل ا أ ن ي أ ت ي ما يبيح دمه و أ م ا في ا ل آ خ ر ة فحسابه على الله عز وجل ف إ ن كان صادقا أ د خ ل ه الله بذلك ا ل ج ن ة و إ ن كان كاذبا فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم بمسيطر إ ل ا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب ا ل أ ك ب ر إ ن إ ل ي ن ا إ ي ا ب ه م ثم إ ن علينا حسابهم والمعنى إ ن م ا عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إ ل ي ه ولست مسلطاً على إ د خ ان ل ل ا ا إ ي م في ق لا و ب ه ه م ق ر و ل اله م ك ف ا العباد بذلك أخبر ل ك ثم مرجع أن م إليه و ح س الا ب ه م ع ي وفي ه مسند ل ب ز الله ر عن عياض ا أ ن عن ص ا ا ر ي ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله إن ك ل م ة على الله ك ر ي م ة لها عند الله مكان وهي ك ل م ة من قالها صادقا أ د خ ل ه الله بها ا ل ج ن ة ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه و ل ق ي الله غدا فحاسبه ه بهذا وهو أظهر قتله ظهور وقد قبول توبة وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم الزنديق المنافق ق استدل بمجرد إذا الإسلام ا إلى من ن يرى يرى ف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أ ح ك ا م المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن وهذا قول الشافعي و أ ح م د في روايه ة ع ن وحكاه الخطابي ع ن أكثر العلماء